سُبْحَانَ الَّذِي أَقْتَمَ الْحَاقَّة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّة كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ فأما ذمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَعَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نخلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُم أَخْذَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَعِIAتَاءً اذُنُوا وَعِIA فإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ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 الرَّجَائِيَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ تَنْذِيرٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلا لَْنَا بَعْبَ الأقَوين لَخَذْنَا مِنهُ بِاليمين تَُّ لَ قَطَعْنَا مِنه الوتين فَمَا مِنكُم مِن أَحَدٍ عَن حاجِزين وَإِهُ لََذكِرَةُ للِمُتَّقين.